بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاره اطلت واذا الاحواش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أحضرت 109. ونقسم بالخنس 110. الجوار الكنس 111. والليل إذا عسعس 112. والصبح إذا تنفس 113. إنه لقول رسول كريم 114. ذي قوة عند بالعرش مكين 115. مطاع ثم أمين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 لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء